وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ الْكُرُونِ إِنَّمَنَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَأْتُمْ مِنْ آلى فِلْعَونَ يَسُومُونَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ ضَلاَعٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ لَكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنَّكَ فُرُوعٌ وَمَنْ سِلْ أَرْضِ جَمِيعاً سَيِّنَ اللَّهُ لَغَنِيٌّ حَنِيدٌ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 وَإِنَّ لَفِي فِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَ نَائِلَ الْهُمُودِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ خَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى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 وما كان لنا أن نكون بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليت واسك المؤمنون وما لنا توكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعود في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكن منكم من بعدهم ذلك لمن خاف مقامه وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من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 قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويؤذن لهم رزقناهم سرا وعلى نية سرا وعلى نية من قبل أن يأتي يوم القيس فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء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 وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَثَرٌ وَإِلَى الْقَالِ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْتَهُ عَلَى هَذَا الْبَلَدِ آمِنًا وَجَنَّ وَبَنِي آنَ نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن سبعني فإنه مني ومن عطا عني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة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 وَبَرَزَ لَنَا لَكُمُ الْأَمْثَالُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ نَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَجُولُ مِنْهُ الجبال فلا أَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَهُوَ الله وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ السماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاه للناس ولينذروا به وليعلموا أننا هو إله واحد وليعلموا أننا هو إله واحد وليذكر أولو